وَلَئِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَيَرْحَمَنَّكُمُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم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 ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضو على الله كمن باء بسخط من الله ومقواه جهنم, ومقواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله الله بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتدو عليهم آياته ويزكيهم ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم, قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قديم